السلام عليكم عليكم بكافر شيخ عبد قادر عدر العدر من قرع الخط والله يا إذن لا يصحي جوال نا انا اتكلم من الثابت من الثابت يا شيخ أبوحي. أبوحي. أبوحي. آه. يا شيخ ويقول ايضا ان اعمال الجوالح ان ترك اعمال الجوالح ناقص الايمان انه ناقص الايمان ليس بكافر رابي ابن هادي المدخلي نعم رابي ابن هادي الشيخ رابي ابن هادي المدخلي هو الذي يقول بالتنازل تنازل عن عن أصول الدين. الدين نعم يا شيخ يا ابن هذا كذاب ما بعلاج إلا, إلا, إلا يتولى حاكم سرعي نعم يا شيخ يولي حكم عليه ويبين لحاده نعم يا شيخ سؤال آخر Hi there, Jesus, what you want? Yes sir. Yes.